سورة أنزلناها وسرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله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 كعند الله هم الكالبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افتتم اذ تلقونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أَبَدًا إن كنتم مؤمنين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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرّعون مما يقولون أولئك مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قبير بما يصنعون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم لَأَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَقُضُّنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَّ فُرُوجهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا رَأَهَرَ مِنْهَا وليضربن بخمرهن على عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا زينتهن زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ أَوْ, أبنائهن أو, أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو نسائهن.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 وَتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 وآتُهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُ فَتْ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكْرَاهِهِ غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعرة للمتقين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله, لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن وَإِقَامِ الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 تجارة وَلَا بيع عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتا الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 بقيعة يحسبه ام حتى اذا جاءه لم يجده شيئا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 سَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ دَرَّةٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أي يحيف الله عليهم بل أولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا ادعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا استمعنا ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون ومن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 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 إنكم وعمل الصالحات ليستخلفنهم في, الأرض كما الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد قوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَايَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أُوَاعِهُمُ النَّارُ وَلَبِئسَ الْمَصِيرُ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 ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إِلَّا تِيلَ يَرْجُونَكَ حَسَّاً لِيَسَعَ لِهِ النَّجُنَ حُلْنَيْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَ وَأَيُّ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ الْلَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 أو بيوت أخوالكم أو بيوت قالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا اسْتَأْنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَلَّ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ فَإِذَا لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 إن لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا